الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقنين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين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 إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ قَبْلُ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ يَخَادُ أَلَاتِ وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أي نَفْقَهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْمُدَافِنَ لَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ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 و اذ قال موسى لفتائه لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين او امضي حقبا فلما بلغ مجمع بينهما نسنا حوتهما ف اتخذ اسوي له في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتائه اتينا وداء قد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصفرة فإني نسيت الحوت وما أنسى ليه إلا الشيطان أن أذكره وَتَخَاضَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَمُوه فَارْتَدَّ عَلَى آثَارِ مَا قَصَصَا فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ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 قال لا تآخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاها فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا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 عن اهلا فابى ان يطيفهما فوجد فيها جدار يريد ان ينقض فاقامه قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا قال هذا في رق بيني وبينك سانبئك بتاويل لما لم تستطع علمه صدرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة رصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرنقهما فَخشين أي يُنقَُّ بُغانَ وَكُفْر فَردناَا أَ يُبَدلَ مَا رُّ مَا صَرٌ مِ زَكتَ وَقْرَبَ الرحمَا وَأََّ جِدَ فَكَان لِغُول مَ مِنة مَْن في المدينينَ وَوكان تَ تحتَكَ